قوم انت اللي كل ما تمتم للخطوه فجاه لا صادبان ويام رويام حلوه وبقت مش انا سالها ولا نشمال فبلار ملعون أبوه من المال دنيا وما في زمان ولا تبى تحزن اتشال بحالي وشغالو بالي والقدر شيء معطى نية ونصر سوا ما فيش حبايب عشت في مصاري والحل عليا زات ما احمد وشروق ضبحك من نصيبك فايتك لو كل باعك وتوجعك هو يكون معاك انتي الدنيا صعبه فكرتك ومشانسه متعلي خليك شريك خلي النقوله جوه وشرف دماغه الجنه حتى الحب صباح يدغى أرض الدعاون يصدر جولة مكيش على الغلبات واحدي لألمانيا عن النزاة صبيتني نفسه كان أفضل في الدنيا يا زمالة ما فينش ولا حد جبال والجاب ولا رجالة والداخل وسطنا خسرات عاشر تشوف مكيب كيوب حاسس حاتب أحزن يوماتي وذكرياتي كل الصحاب بضغور محتن في ريك فيك أنا على حالي مقبول الحب نار كل قرار أخر و عديت مقصود عديتين تروفو تياطر دان كل أخر و مش مقبول طب ليه نكون خلينا بقى أحباب سبا يا لله ما تقولش قاعد دنيا دي أغرار الدنيا راح لازم راح يا عم تقول أنا مشامل عندي مش بالفلوس دارت فسد الغني في الآخر فقير لا على التنين رب من بحر الذنوب اي شهر والظلم زاد في الدنيا كتي العجايب الحق شفت اللي تدابوا ابن ضربه اللي, اللي بيجرادوا بغمله وانكر الناس نسيون لا وما فيش واحد مش لازم ناس على الدنيا انا عمرك دريعه تحفت بيعه تركزات ادعوا اول نفسك طلع حسك ده الدنيا لازم وما تجلي عشان في الدنيا تفرح اسمك يموت واسمك هيفضا تسابق <تصفيق> ولا تستر حد تزند وسن مهما البشر فيك عام ما تفتريش اصلي مفيش في الدنيا حاجة تستاهد حب اللي منا غزبنا عنا اصلي كل حياتنا مراحي يفك ديك كل اخواتي اصلي حديد مسجادة عالم الضعب السمسن وفحق يا باك لقلبة واجة يفك ديك شبح الكرة يعني محمود فرامي Yeah. <laughs> Bakura ببعد عن نفوة البلاد <تصفيق> احنا الجبار احنا الزعامة ومنا تستفيدوا بحر ميسل صاحب ضحبه الشباح كريم بيته فلس عبد الضاير كل الناس هنا بحبه وعنس يعني الشياكة كل حتة سنته سبقه تعتم <تصفيق> تتكران الجيل ملوش على الارض مسئيل كانت مولو بابا التوزيع توزيع يبنيا كتير وحبت We're gonna set